وَأُذِلُّوهُمْ حَيْثُ تَقِفُّونَهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أُخْرِجُوكُمْ وَأُذِلُّوهُمْ حَيْثُ تَقِفُّونَهُمْ وَأُخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أُخْرِجُوكُمْ مِنَ الْقَتْلِ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ مِنْ ذا المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ولنقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم فإن قاتلكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين كذلك جناغ الكاثري